اولا الشيء يطال رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقمن يوم Inna ma الذي جينا طوعا الرياح يَنَّاكُ عَذِنِّيَ بِالْخُلُونَ Wszystkie <try> One friend Ojej. Hello. <laughs> love تهفو الى O ja. Kiedyś <laughs> ألم خالبت مير No. One What? That <laughs> Love تلك عقل الذين تقر عقل No!